والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكثرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنتان بوالدي حسنا وإن جاهداك لتشرك بيما ليس لك به علم فلا تطعهما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 مَدَّك لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْنُ الْقَضَايَاقُ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إنهم لكاذبون، ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الصوفان وهم ظالمون